ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا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 وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدَعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّي نَهَارَايَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ إن ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّانَ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا بِطِرَافِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا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 جعلنا له جهنم يصناها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك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 وَخفِض لَهُ م جَنَا حَذُِّّمِنَ الَّحمَةِ وَقُر الَبِّررحَم مَا كَمَا رَََّّال صَغيرَ رَبّكُمْ عَلَمُ بِم فِي نُفُوسِكُم إن تَكُُ صالِقينَ فَإِنهُ كَلَ للِْأَووَّ بنَ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 إ كَانَ بِعبَادِيهِ فَبيرًا بَصيرَ وَلَا تَقُطُلُ أَلادَكُم خَشيَةَ إَِّ إلا قِ نَحْنُ نَررزُقُهُم وَإياكُمْ إِ قَلَم كَانَ خِط أَن كَذيرَ وَلَا تَقْرَبُ الزِنَا إِهُ كَلَفَافِشَتَ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَا يُسْرِفْ فِي إنه كَانَ مَنْصُورًا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 انْذَر رَبَّكَ مَكْرَهَا لَا لَكَ مِمَّا أَمْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَاقَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إناثا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 ما يقولون علواً كبيراً تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تثفهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَذْكَارِه نَظِيرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُورًا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 إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يَشَاءُ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ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 يَأْمَتِ اوَعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا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 تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستخزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن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 سَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَقْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَمْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُغْشِيَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لكم وكيلا. أم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 وَضَلَّنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَضْلِيلًا يَوَّامَدُّ كُلَّ أَنَاسٍ بِمَا لَهُمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَنَا ءِك يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 وَإِن كَادُ لْتَفِي الزّونَكَ منِنَ الأرْرضل يُخْرلُوكَ منِهَا وَإِذَ الل يَْبَثونَ خلَ فَكَ إِلَّا قَليِيلَ سُنَّكَ مَمْ قَذِ أَسَلنا خَبِنَكَ مِروسُ لِنَا وَل تَجد لِسَُّتِناَا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 تفَدر الأمَّ رخِلَ لا تَفديرأَ تُصطقَ السم تَم زَعمتَ عَن كِسَفًَا أَ تَأت بالِلهه وَمَنائكَةِ قبيلَ أَوْ يكُونَ لك بَيت مِن زُخر فٍ أَ تَقىَ في السماء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 قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَنشُدُونَ مُطْعِمِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۖ لَّكِنَّهُمْ كَفَرُوا وَبُيِّتُوا فِي الْكُفْرِ قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ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 تغييرات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون فقال لهم فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا قال لقد علم تمام انزلها الا رب السماوات والارض ضصائر وان نيل اهننك يا فرعون مذبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الابض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا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 من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا